بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيراً طيبا مباركا فيك من يحب ربنا وارضنا صلى الله وسلم مبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فحديثنا نصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الشرح المبارك في هذا التفسير المبارك للشيخ العالم عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله وتعالى رحمة وسعة ولا زالت قراءتنا في تفسيره رحمه الله تعالى على صورة ال عمران نعم الحمد لله ربكم الصلاه والسلام على من لنبيه بعده فيما بعد قال الله تعالى ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن موسى الحق من ربك فلا تكن من الممتلين لما ذكر قصه مريم وعيسى ونبأهم الحق وأنه عبد أنعم الله عليه وأن من زعم أن فيه شيئا من الإلهية فقد كذب على الله وكذب جميع أنبيائه وكذب عيسى صلى الله عليه وسلم فإن الشبهة التي عربت لمن اتخذه إلها شبهة باطلة فلو كان لها وجه صحيح لكان آدم أحق منه فانه خلق من دون ابي دون من دون أم ولا اب ومع ذلك اتفق البشر كلهم على انه عبد من عباد الله فدعوى الهيه عيسى بكونه خلق من ام بلا اب دعوى من ابطل الادعاء وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه ان عيسى كما قال في نفسه ما قلت لهم الا ما امرتني به أن عبد الله ربي وربكم. وكان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقدم صار نجرا وقد تصلبوا على باطلهم بعدما اقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم البراهين بأن عيسى عبد الله ورسوله حيث زعموا إلهيته قال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا نجعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا له القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين فوصلت به وبهم الحال إلى أن أمره الله تعالى أن يباهلهم فانه قد اتضح لهم الحق ولكن العناد والتعصب ملعاهم منهم فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المباهله بأن يحضر هو وأهله وأبناءهم وهم يحضرون باهلهم وأبنائهم ثم يدعون الله تعالى أن ينزل عقوبته ولعنته على الكاذبين فتشاوروا هل يدعونه إلى ذلك فاستفق رأيهم أن لا لأنهم عرفوا أنه نبي الله الحق وأنهم ان باهلوه هلك هم وأولادهم وأهلوهم, وأهلوهم فصالحوه وبدلوا له الجزية وطلبوا منه الموادعه والمهاجمه فاجابهم صلى الله عليه وسلم ولم يخرجهم لانه حصل المقصود من وضوح الحق وتبين عنادهم حيث صمموا على الامتناع عن المباهله وذلك يبرهن على أنهم كانوا ظالمين فان اعرضوا عن الحق بعدما تبين لهم ولم يرجعوا عن ضلالاتهم فهم المفسدون والله عليم بهم ولهذا قال تعالى إن هذا لهو القصص الحق أي الذي لا ريب فيه وإن الله لهو العزيز الذي قهر بقدرته وقوته جميع الموجودات وأدعمت له سكان الأرض والسماوات ومع ذلك فهو الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها نعم فأهل الباطل تعرفون باطلهم ويولون عليه ويعادون عليه وليست المسألة عند أهل الباطل حاجة إلى مزيد من الأدلة حتى يزال الباطل ففرق بين جاهل تتحرك نفسه لطلب الهدى لكن تقصر عن الوصول إلى الحق لنقص الأدلة فهذا إن وجد الدليل التزم إذا كانت المسألة عنده جهلا بالأدلة لكن نفسه تحب الحق وتؤثره أما إذا كانت المسألة فرض سيطره رأي وإظهار باطل فهذا لا فيه ولو جئت له بما جئت من الادله ولو نزل بيان من السماء بالحق لما رجح ولا قالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون فهل داعي وعالم ومبلغ عن الله سبحانه وتعالى اعظم بلاغا وبيانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وافصح وازيل للشبه لا احد ومع ذلك انت ترى وفد نصارى نجران مع النبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه في عيسى فيبين النبي صلى الله عليه وسلم بطلان الوهيته وباقصر طريق واقصر عباره واوضح دليل وانسب سلطان تكفي هذه الايه ما لكم على الوهيه عيسى ليس لهم الا انه خلق كما وصف لنا في القرآن خلق من أم من بلا اب هذا هو غايه ما استدلنا به إن كان الأمر كذلك فإن عبادة آدم وتاليه آدم اولى من عيس لأنه أعجز في الخلق مع من ضاف إلى ذلك أنه أبو البشر مع من ضاف إلى ذلك التصريح بأن الله سبحانه وتعالى خلقه بيديه مع من ضاف إلى ذلك من أن الله أسجد له ملائكته. كل هذا ليس لعيسى غاية ما شارك فيه عيسى عليه السلام آدم أنه خلق بلا اب لكن يزيد آدم أنه خلق بلا اب ولا أم وأن الله سبحانه وتعالى خلقه بيديه وأسجد له ملائكته. فهذا خلق فريد ولهذا تقول الخلائق يوم القيامة له أنت أبو البشر خلقك الله بيده واسجد لك ملائكته فيكفي قول الله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكون من الممترين يكفي هذا لكن هل كفي هذا ما كفى ما كثا لنقصه عن إضاح الحق ابدا ولكن لأن هؤلاء يعتقدون وطالما انهم يعتقدون اولا فإنه لا يمكن أن ينفذ إليهم سلطان دليل ابدا مستحيل ولهذا قد تحاور صاحب الباطل هو يريد أن يتعرف على شيء عندك ربما يستغله عليك أما إنك إن سقط له جميع الأدلة يستجيب لن يكون ولذا لا تتعب نفسك ومن أجل هذا وهذا هو السر الذي كان اهل السنة والجماعة يبتعدون عن منظرة أهل الأهواء والبدعة لأن قائلا قد يقول لما لن ينظروا أهل الأهواء لعلهم أن يرجعوا لعلهم أن يعودوا إلى الحق نقول أهل السنة اخضر واضر إنهم يعلمون أن النفوس إذا تشربت الباطن فإنها لا تحتاج إلى أدلة أو كذا بل سيموتون عليه ولهذا مات أئمة البدع وقتلوا وهم مصرون على ما هم عليه كالجعد بن درهم وجامل بن صفوان والحلاج وغير هؤلاء من أئمة البدع والضلال وهم مصرون على الباطل وهم مصرون على باطلهم لهذا لا فائدة من مناظرة أهل الأهواء اللهم إلا إذا علق قد يعلق بقلبك شبهه من شبهاتهم إذا كنت ضعيفا ولهذا نقول إخواننا الذين يدخلون على المواقع ينظرون النصارى أو ينظرون الروافض وليس عندهم رسوخ في العلم ولا عندهم وضوح حق كامل هؤلاء لا ننصح بالدخول على هذه المواقع لمنظرة النصارى أو منظرة الروافض لأنه قد لا يستطيع إزالة الشبهه التي يوم عليها فيقع في أمرين الأمر الأول أن الشبهة تقع في قلبه الأمر الثاني أنه بامتناعه عن الرد أو بضعفه في الرد يثبت الشبهة في قلب الخصم فمناظرات اهل السنة والجماعة المتدعة قليلة جدا ومعدودة على الأصابع واهل السنة والجماعة إذ يناظرونهم يرجعونهم إلى الأصول ولا تفرعون معهم في باطرهم فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام الحجه على بطلان أولوية عيسى عليه السلام وأن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقاه من ترابه ولما كان هناك اجماع من البشر أن آدم ليس إلها هذا اجماع من البشر كلهم على جميع طبقاتهم فاولى بذلك عيسى عليه السلام ولكن هل استجابوا؟ لم يستجيب فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر اعلى إذا كان عندكم دليل على ما تقولون فابرزوه وإلا فإذا ظهر عنادكم وإعراضكم فتعالوا إلى المباهله ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهد فنجعل لعنه الله على الكاذبين وهذا هو النصف إذا كنتم تقولون نحن على الباطل ونحن نقول أنتم على الباطل فما رايكم رأيكم أن نلجأ إلى المباهله إلى وندعو ابناءنا ونساءنا وانفسنا ونقف نبتهل وندعو الله ان ينزل لعنته على الكاذبين ما رايكم هل وافقوا ما وافق دليل عدم موافقتهم عدم وفقهم دليل على ماذا على على الباطل لأنه لو كانوا على الحق ونعم بل كانوا هم الذين يدعون إلى ذلك ولكن ابوا أبوا ولما رأوا أنهم بشتى الطرق لم يستطيعوا ذلك سبيلا لا عن طريق الحجة والبيان ولا عن طريق المباهلة فما كان منهم إلا أن قالوا نعطيك الجزية ونعطيك ما عندنا ما تفرضه علينا ولكن يكون بيننا وبينك عهد وأمان وتكلنا إلى الله سبحانه وتعالى فسبحان الله على نفوس أشربت الباطل هذه النفوس التي تشرب الباطل لا حيلة فيها نسأل الله عز وجل العافية ولهذا يفرق بين جهل بني على عناد وبين جهل بني على عدم وصول دليل كلنا يجهل فمقل ومستكثر مقل ومستكثر لكن الإنسان يجهل مع علمه أنه او مع ارادته انه لو عرف الحق لاستجاب له ولو عرف الحق لا التزمه ولهذا يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في طبقات المكلفين هذه الطبقه التي تعذر فليس كل احد يعذر بجهله، وانما يعظه الواحد بجهله اذا كان لا يستطيع يتعلم، ولن يرد الحق له على بال وما قصر ولا اعرض انما تحركت نفسه لطلب الهدى ولكن لم يصل إلى هذا الهدى فهذا إن مات على ذلك يرجى له إن شاء الله المغفرة لقول سبحانه وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذا دون حتى يبين لهم ما يتقون إنما نفسه فر الحق وتسمع على الحق ثم هي معرضة بجميع أنواع الإعراض يقوم الدليل فتدعي الاشتباه فيه وتدعي عدم الفهم هل وفعلاً لعدم الفهم هل هو لعدم وجود أدوات الفهم عنده أم هو للإعراض والعناد فمن كان عنده الإعراض والعناد فلا يلمن إلا نفسه وإلا لن يبقى أحد على وجه الأرض ليس معظورا إذا كان كل من اجتمع بشبه وإذا كان كل من رضى الحق بشبه لما بقي أحد يعذر لما بقي أحد على وجه الأرض يمكن أن يؤخذ هؤلاء المشاركون قالوا إن وجدنا أباءنا على أمة وان على اثرهم مقتدون وان على اثرهم مهتدون فزعموا ان كون ابائهم كانوا على هذا الامر دليل حق وعليه فهم على ما كان عليه اباؤهم فلا نترك ما كان عليه اباؤنا ابدا وهذا لم يعتبر شبهه يرد بها الحق ولكن قال سبحانه وما أجمل رد القرآن يا ما أعظم ولهذا يمتلئ العالم رسوخا إذا امتلأ بنصوص القرآن وفهمها قال سبحانه وتعالى اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون انظر كيف رد على شبهه تأليه عيسى بأقصر عبار إن مثلا عيسى عند الله كما تريئا خلق قوم طراب ثم قال لو كن فيكم وانظر كيف رد على شبهات هؤلاء الذين ادعوا التمسك بمكان عليه الأباء فقال سبحانه اولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون كل شبهة يوردها هؤلاء فان الله سبحانه وتعالى يرد عليها بالفاظ معدودة قد لا تبلغ آية كاملة نصف آية يرد الله عز وجل عليهم بها وعلى هذا صرِّيَمة السلف رحمه الله تعالى، فقد كان أمة السلف يقهرون المتذعن إذا رأوا مناظراتهم في بعض الأحيان بإرجاعهم إلى الأصول وإرجاعهم إلى مقتضى العقل الذي كانوا عليه. ثم قال بعضهم لمن ناظر: قال هل ما تقوله أنت الذي تدعيه أنت شيء علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يعلمه؟ إلى انت بتقوله الآن؟ وهذا امر قول لجميع المفسده جميع المفسده قول ما انتم عليه شيء ما علمه الرسول او لم يعلمه ان قل لم يعلمه الرسول نقول شيء لم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من الدين لو كان من الدين علم النبي صلى الله عليه وسلم فسيقول بالعالم نقول لهم عالم هو أو علمه وتكلم به لأنه إذا ما علمه فليس دين واذا وإذا علمه علمه وكتمه ولا علمه وتكلم به فإن قالوا علمه وكتمه فتلك جريمة إذ كيف يكتم النبي صلى الله عليه وسلم حقا شرعا كيف هذا أصلا مستحيل هذا اتهام لنبي صلى الله عليه وسلم بالكتمان والله يقول يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربه وان لم تفعل ثم بلغت رسالته فان قالوا لا بل علمه وبلغه نقول اين هو الذي انتم علي علمه وبلغه مثل الذين يقولون بان الله سبحانه وتعالى لم يتكلم ولم يليق به أن يتكلم ونموذج موجب تنزيه الله عز وجل يقتضي انه لا يتكلم فلا نثبت له صفه لا الكلام ولا السمع ولا البصر نقول هذا الشيء علمه النبي ولا ما علمه لم يعلمه علمه وقال فان قال لم يعلمه قلنا خلاص ليس دينا ان قال بل علمه نقول طيب علمه وقاله ولا علمه وكتمه ان قالوا علمه وكتمه فتلك مصيبه ان قالوا علمه وقاله نقول قالوا فين النبي ماذا قال ماذا قال في القرآن؟ هل النبي قال صلى الله عليه بأن الله لم يتكلم؟ أين هذا؟ أين هذا؟ ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم فكان السلف الصالح رحمه الله تعالى يردون على المستدعى بمثل هذا الأرض نعم قال تعالى يعني ما جرى مع نصر النجران هو ما جرى مع اليهود هو ما جرى مع مشركه مكة هو ما جرب إلى السنة الجماعة والمبتدعة هو ما سيجري إلى آخر الزمان لأن القاعدة أكبر من زيد وعبيد كما قال سبحانه وتعالى كلما جاءهم رسول كذلك ما أتى من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون قال تعالى أتوافوا به أتوافوا به يوصب بعضهم بعضا لا بل هم قوم طاغون إن فوق طغيان النفس يجعل النفوس جميعها بينها قدر مشترك قدر مشترك ولهذا ليست في العبره بخصوص السبب بل العبره بعموم المعنى يعني قد ترد على اهل الباطل في هذه الأمة بما رد القران على يهود ونصارى ولعنه يقول يكون جعلتنا يهودا ونصارى لا الأصل واحد الأصل واحد عند أهل الباطل واحد لكن قد يتفاوت الرد من الى وقد يكون هذا اسم محمد وهذا اسم علي وهذا اسم ابراهيم وهذا اسم بوش وهذا اسم جورج وهذا اسم ميخائيل وهذا اسم كذا كله كل الاسماء تتفاوت، لكن قاعدة رد الحق قاعدة واحدة ولذا ليس من العبرة بخصوص سببي بل بعموم المعنى الا إن من من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبياء مساجد الا اني انهاكم عن ذلك نعم لا تتبعونا فانا من كان قبلكم قدوه القدة بالقدوه وفي روايه شبرا بشبر وزراعا بذراع قال يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن نتبع سنة في كل شيء ولهذا يفسر اهل العلم قول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم الثراث الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يفسرون المغضوب عليهم به كل من علم الحق ورده وعلى رأس هؤلاء اليهود والضالون كل من عبد الله على جهل وابد يلتزم الشرعة وعلى رأس هؤلاء النصارى وما تجدون في بعض التفاثير اليهود النصارى هذا تفسير ببعض أفراد المعنى ببعض أفراده إنما التفسير العام هو من علم الحق ورده هذا مغضم عليه ومن عبد الله على جهل وآثر أن يعبد الله على جهل فهذا بال على رأس من رد الحق اليهود وعلى رأس من عبد على جهل النصارى. فمن رد الحق بعد, علمي بعد علم به ففيه شبه من ايه؟ من اليهود ومن عبد على ففيه شبه منه ولهذا قالوا من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من المصار فقواعد الحق والباطل واحده وإن تفاوتت الأزمان وتباينت واحدة قاعدة واحدة فقد يكون في الانسان نفس يهوديه وقد يكون في الإنسان نفس النصرانية لهذا يبغي الإنسان أن يدرب نفسه على قبول الحق وعلى رد الباطل طالما أنه ظهر له الدليل والحجة ولكن طبعا هذا مستوى ليس سهلا وإن كان سهلا في الكلام لكن ليس سهلا في الواقع سهل هذا في الكلام لكن ليس سهلا في الواقع أن يدرب الإنسان نفسه على قبول الحق وأن يمرغ جبهته في الأرض طالبا من ربي سبحانه وتعالى الهدايه لما اختلف فيه الناس بإذنه هذا امر صعب جدا جدا هذا امر لا يقوى عليه الا القله من البشر الذين تربوا فعلا واشربت نفوسهم معرفه الحق ولولا نفوس بهذا هياها الله سبحانه وتعالى واكرم الامه بها لضعف الامه منذ لبنتها الأولى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لذا نرى ان النبي أن أبو بكر الغانم يحسم الخلافة في سقيفه بن ساعد بهذا، وقد اجتمع الأنصار على سعد، لكن أبو بكر بعد ان تكلم وبيّن وأوضح فضل الأنصار وان هذا الفضل لا يستطيع أحد أن يرده، ولا أحد أن يجحده، لكن مسألة الإمامة والخلافة شيء آخر، فوجه أبو بكر الحديث إلى سعد، وقال يا سعد، ألا تشهد وانت قائد؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن هذا الأمر في قريش قال أشهد شوف قال أشهد معنا أنه هو الذي يمصب يعني سهلة سهلة سهلة لا قال أشهد فمنا الوزراء ومنكم الأمراء لما وجه وكر إليه قال أشهد خلاص تقلت عليه حينما يظهر بك الحق وأنت على على مخالفه، فياتيك نص تقول اشهد أرجع من يفعل هذا من يقول هذا أقل من هذا الكثير الذين أنظرون تحت حزبيات جماعات متفاوته ومختلفة من الذي قال لك أشهد هذا حق خلاص أخرج من مذهبي هذا واخلعه كما أخلع قميصي هذا من قال لك هذا في حياتك نظرت واحده من هؤلاء فرجع لو قلت نعم واحد نقول لك ما دخل أصل. اكيد اللي رجع معك ما دخل اصلا انما دخل صار مسؤول ويرجع وفي الصحيح لما جاءت فاطمه تسال ابو بكر رضي الله عنه تقول انت ترث رسول الله ام يرثه اهله من الورث لرسول الله انت ولا اهله قال بالاهل قال الطيب ما لك لا تعصين في رسول الله صلى الله عليه وسلم تطالب بحقها كذا العباس فقال لها اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان لا موص ان لا موص واني والله لا منفق على ما من كان ينفق علي رسول الله صلى الله عليه وسلم انا استولى انفق عليكم على من كان ينفق علي رسول الله انما جئت المراثه اني سمعت رسول الله يقول ان لا موص فقالت والله لا اكلمك في هذا ابدا قال ابو عيسى الترمذي وقد نقل عن بعض الائمه انما قال ذلك ليس غضبا ليس غضبا على ابي بكر وانما قال ذلك لظهور النص يعني لا اكلكك في ذلك بعد ذلك ابدا وقد سقط الي النص خلاص ان لا نورس حسمت المساله ان لا نورس هذه نفوس حينما تريد معرفه الحق يكون الانسان جاهلا ولكن اذا دل على الحق فزم انما إذا كانت النفوس أشربة الباطل لا حيلة فيها، لهذا يا أخي لا تشغل بالك إلا بالمعرفة الحق ويافع، فإن كانت نفس تتحرك من الهدى وعرفت فيها ذلك فأبذل معها جهدا أما نفس تطوت على العصبية ونفس انتوط على الباطل والسير عليه لا تتعب نفسك لو كان الحلاج موجودا لما ناظرنا ما ولا ناقشناه فلا حيله فيه او الجعل الذي يذبحه خالد بن عبد الله ومع ذلك نقول ارفع سيفك يا خالد فقد الى الله وراجعت كما قال من قتل عليا رضي الله عنه نفوس واحده هي نفوس واحده كما قال من قتل عليا حينما ذكى لما ارادوا قتله فقالوا ما يبكيك جزعت يعني ندمت قال لا وانما هي نفس واحد نفس واحد وكم تميت لو كانت 100 نفس تموت في علي نفس واحده بس يا سبحان الله ايه ده هو نازل بيان من السماء من قتل عليا فله الفردوس الاعلى حتى تقول هذا الكلام ولكن باطل يا اخوان باطل سبحان الله نعود بالله يا اخوان من هذا الباطل احمد الله على العافيه واحمد الله على هذا المسلك ان تكون على ضرب أهل الحق وعلى فريقتهم والله يا أخوان هذي من أنعم وأعظم نعم الله عليك ولهذا المعتقد الثاني البسيط المعتقد أهل الجماعة لا تستهم به يمكن لعلنا الحمد لله لأننا على هذا في القدر وفي الصحابة وفي الإيمان وفي يعني قد لا يشعر الثاني أحيانا بقيمة النعمة كمن يأكل المن والسلوى دائما فأحيانا قد يقول لا أنا عيد أدعو له ربك أن إيه يخرج من تبقى اضلم بقالها وقفها بعض الناس يقول لك انا اروح بقى اسمع بقى شويه هناك كده يمكن يعني نغير لكن هذه نعمه عظيمه جدا نعمه ما اعظمها وما اجلها فماذا صنع النبي وهو النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع النبي؟, النبي مع نفسه الباطل مستجاب ما ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع منافقين يصلون وراء خمس صلوات من المنافقين هل ملك النبي لنفوس الباطل هذه شيئا يعني تخيل يصلون وراء النبي هل استجابوا ما استجابوا النبي بيخطف فيهم ويعطيه ويبلغ ويصل بهم وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رجعوا ما في حيلة في اهل الباطل سبحان الله ما في حيلة أصلا إذا لكوكم قالوا أمانا وإذا خلوا لشاطنين قالوا إنا معكم يلعب على جميع الاحباب. لكن ما كان الصحابة هكذا أبدا ولا نفوس أهل الحق هكذا شيخ الإسلام الحبيب إلى نفوسنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخين هذا يقول تلمي... تلميذ ابن... ابن تيمية قال ابن القيم هو في... في الزاد وقال ابن القيم أيضا هو في مدارك الثانيكين على شيخ الإسلام الهراوي وقال أيضا في شيخ الإسلام لما ذكر أن الأنساك ثلاثة أن الأنساك ثلاثة ويرى ابن القيم رحمه الله تعالى أن الواجب نسك واحد وهو التمتع فبعدما ذكر قال شيخ الإسلام قال وشيخ الإسلام حبيب الى قلوبنا ولكن الحق أحب علينا من شيخين هكذا يعلم الشيخ التلميذ فينشى ابن القيم على هذا الاصل لهذا يبغي أن اذا رددت باطلا ان ترده بدليل واذا التزمت حقا ان تلتزمه بدليل ولا تكن امعه إن, ان احسن الناس احسنت وان اساء الناس اساءت ولكن كل على بصيرة في كل امرك في امر دينك اعتقادا وعبادة وعملا ودعوة لابد ان تعلم اين تسير واي طريق تسلك ووراء من تمشي وبهدي من فاقتدي لا تجعل عقلك مداثا يمتطيه كل من أراد فتكون ولاجا خراجا في الجامعات والفرق والطوائف طاره هنا وتاره هناك طاره مع هؤلاء وطاره مع هؤلاء ضائع ليست نفسك مؤهله مثلك مثل الغلام حينما كان يتردد على الراهب وتردد على الساحر لما كان يتربض على كليهما لم يهتدي إلى الحق الواضح وإنما أخذ حجرا وقال اللهم إني أريد أن أعلم إذا كان أمر الساحي أحب إليك أم أمر الراهب اشتبع على الأمر لأن مصدر التلقي مشوش وإذا كان مصدر التلقي مشوشا فلا بد ان تقول كما قال الغلام ابدا الى ان تموت ما ادري ما ادري امر هؤلاء احسن والامر هؤلاء اقعد مع دول يقنعوني اقعد مع دول يقنعوني أمشي مع هذا كما كان الحق معه أمشي مع هذا كان الحق معه غبش لهذا قال اللهم اني و انا اعلم اذا كان امر راهب احب اليك ام امر الساحر لكن انظر الى الشاب الاخر الذي جاء به الدجال فقال انت الدجال انا الدجال ايوه الدجال حتى مع هذه سماء تنطر وارض تنبت ايوه انت الدجال طيب تعال ثم قسمه نصفين ومشى بين النصفين ثم دعاه فقام لو انت فهم ايه قسمه قسمين ثم دعاه فقام فقال من انا قال ما زدت فيك الا يقينا انت الدجال سبحان الله مش بقى الساحر والراهب لا ده يقسمه قسمين ويدعوه ما يفعل هذا إلى رب العزه سبحانه وتعالى فيدعوه فيقوم فماذا أنا دي ما عند الدجال أعلى ما عند الدجال بعده لم يقتنع هذا الشاب لابس ما تنطر ولا دارد تنبت ولا بأي شيء هذا أبدا فما في بعد هذا الأمر الذي يحي ويميته والله سبحانه وتعالى قتل أمات ثم أحياه ومع ذلك يقول مزدت فيك إلا يقينا انت الدجال الذي أخبرنا أو جاءنا خبرك به فمزدت فيك إلا يقينا يبقى كلما كان مصدر التلقي صافيا كلما كانت الاستقامة على الحق سهلة إنما اذا كان مصدر التلقي به غبش فلا يمكن أن تعلم الحق وستبقى كلمتك الى أن تموت أعمل إيه فين مش عارف اشترت وهذا إيه راجع لك أنت هذا راجع لك أنت وإلا الحق عليه أمارات وعلامات والحق سهل جدا ما أسهل وما أيصار وقواعد الحق ما أسهلها لأنها قواعد تتوافق مع الفطرات السليمة والعقل الصريح ينزل النص الصحيح على نفس المؤهلة بعقل صريح وفطر سليم إيه الإشكال ولهذا تجد النص يخزم يجد مسلكا يجد مكانا فتوافق الأمران أليس عندنا من قواعد الحق عندنا السنة والجماعة أنه لا تعارض قط بين نص صحيح وعقل صريح اذا وجدت تعارض بين نص وعقل فعلا حينئذ ان النص اما غير صحيح وأن او العقل غير صريح لا بد يقع خلل اما في عقل وإما في نص انما نص وعقل لا يمكن قط يختلفان البعض تدل على البعير والسير يدل على المسير فسماء ذات اضراس وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج الا يدل ذلك على لطيف الخبير نعم قال تعالى كل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يستخلف بعضنا بعض أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأن مسلمون. لا والله يا خلني والله القرآن هذا نعمة. فعلما من بلغ القرآن فقد بلغت الحجة. يعني من بلغ القرآن فقد بلغت الحجة. القرآن واضح سهل بين نير ما جعل الله عز وجل معرفة القرآن يعني قاصرة في كل الآيات على الخواص من البشر نعم في آيات متشابهة يعلم وما ومعلمة أوله إلا الله والراسخون في العلم لكن جل القرآن ماذا قوم عليه عقيدتك وعبادتك سهل سهل جدا قل يا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا بينك ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله هذه تحتاج تفسير ما تحتاج تفسير طيب هذه دعوه باطله تحتمل باطلا ألسنا نعبد ربا واحدا خلق ورزق واحيا ومات بلا طيب ايه رايكم تعالوا الى كلمه سوا الا نعبد إلى الله ولا نشرك به شيئا ولا يستخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله اثر هذه دعوه يردها اي احد استقامت نفسه او اراد الحق مش دعوه الى فلان او الى علال ده الى رب العزه سبحانه وتعالى تعالوا نعبد ربا واحدا لا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله دعوه صادقه لا عيسى ولا عزيز ولا محمد صلى الله عليه وسلم أبدا ندعو ربا واحدا ونمتثل ما أنزل من شرع وارسل من رسل لكن ما الذي حصل يعني دعوة سهلة دعوة سهلة لكن ما الذي حصل دعوة سهلة ولكن ما التزمها إلا القليل ألقى كما قال الشيخ حافظ حكمي في شرح معارج القبول ويقول في من يتبع الحق وهم القليل من الناس ولكن هم جند الله الغالبون وحزبه المفلحون القليل سبحان الله مع هذا الوضوح القليل ولكن لا يضرهم القلة فهم جند الله الغالبون إن وان جندنا لهم الغالبون وحزب الله المفلحون الا ان حزب الله هم المفلحون لكن قله قله من البشر قله من الناس واما اهل الباطل وينططع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله شوف الكلام السهل الجميل الرائع النافع فعلا لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله وفرق بين كلام الله وكلامنا كإيه الفرق بين الله وبيننا الفرق بين الخالق والمخلوق ولكن على قدر ما تستوعد ولهذا تجد في القرآن امرا عجبا لا يخلق عن كفرتي الراد، مهما كررت ومهما نظرت ومهما علمت تجد ابوابا من العلم تفتح لك في القرآن ليبقى كلام ربنا مصدر لذة عند كل مؤمن طهر قلبه وكان القرآن لك أنت أنت نفسك تشعر احيانا وأنت تسمع القرآن في الصلاة تحفظ الصورة أنت تحفظ الصورة وقرأتها مرارا وتكرارا ومع ذلك المرة هذه شعرت بوقع الآية في نفسك طب ما هو القرآن وهو لكن ما الذي حصل خف حمل النفس شوي وخف الران على القلب خف فبدا الايه مصباح مضيء لكن هذا المصباح مغلف باغلفه كثيفه فلما تشيل غلاف ثم غلاف كلما نزعت غلاف ايه يتضح لك النور شويه بشويه حتى تنزع كل الغلاف فاذا النور ايه النور موجود والمصباح مضيء لكن هناك اغلفه بل طبع الله على قلوبهم. نعم هذه الآية الكريمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب بها إلى ملوك أمر الكتاب وكان يقرأ أحياناً في الركعه الأولى من سنة الفجر وقولوا آمنا بالله الآية ويقدر بها في الركعة من سنة الصلح لاجتمالها على الدعوة إلى دين واحد اتفق عليه الأنبياء والمثلون واحتوت على توحيد الإلهية المبني على عبادة الله وحده لا شريك له وأن يعتقد أن البشر وجميع الخلق كلهم في طوم البشرية لا يستحق منهم أحد شيئا من خطائص الربوبيه ولا من نعوة إلهية فإن قاد امام الكتاب ويغيرهم الى هذا فقد استدوا فينتول يقول شهده بان مسلمون كقوله تعالى ان يا ايها الكافرون إلى ولهذا وقع التناوب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرا في ركعتي الصبح هي السنه قل يا ايها الكافرون في الاولى وقل هو الله احد في الثانيه ثم احيانا كان يقرا النبي صلى الله عليه وسلم مكان هاتين الصورتين إيه؟ في الأولى قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم واسماعيل وإسحاق وعقوب والأصباط وما أتي موسى وعيسى وما أتي النبيون من ربهم لن نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وفي الثانية قل يا أين الكتابي تعالوا إلى كلمة ثوا واحد المؤدى واحد قل يا أيها الكافرون لا عبدوا ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما قول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لأوكوف ونه قضية التوحيد فرق قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد في الوطر قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد في الثانية والثالثة ما عمنا بهذا التوحيد نعم قال العالم يا ذنب الكتاب المتحاكم في إبراهيم وما أنزلت الثورة والإنجيل إلا من بعده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 إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين كانت الاديان كلها اليهود والنصارى والمشركون وكذلك المسلمون كلهم يدعون أنهم, أنهم على مله إبراهيم فأخبر الله تعالى أن أولى الناس به محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه, وأتباعه صليل قبل محمد صلى الله عليه وسلم وأما اليهود والنصارى والمشركون فإبراهيم بريء منهم ومن ولايتهم لأن دينه الحنيفية السمحه التي فيها الإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب وهذه خصيصة المسلمين أما دعوى اليهود والنصارى أنهم على ملة إبراهيم فقد علم أن, فقد علم أن اليهودية والنصرانية التي هم يدعون أنهم عليها لم تؤسس إلا بعد القليل فكيف يحاجون في هذا الأمر الذي يعلم به كذبهم وافتراؤهم فهد أنهم حاجوا فيما لهم به علم فكيف يحاجون في هذه الحالة فهذا قبل أن ينظر محتوى عليه قولهم من القطبان يعلم فساد لعواهم وفي هذه الآية دليل على أنه لا يحل الإنسان أن يقول أو يجادل فيما لا علم له به وقوله والله وليه المؤمنين فكلما قول إيمان العبد تولاه الله بنصري ويسره للنصرى وجنبه العسره نعم هذا فصل جديد ايضا اخر في بيان ما انطوت عليه نفوس اهل الباطل كما قلنا انظر يا اخواني الى عجيب كلام ربنا سبحانه وتعالى كيف رد الشبه الكبار في اخصر باخصر الكلمات والعبارات هؤلاء الدعو انهم تبعوا لابراهيم عليه السلام وقالوا نحن أولى بابراهيم اليهود وقالت النصارى لا نحن أولى بابراهيم طيب بما رب عليهم ربنا في كتابه قال لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت الطواف والإنجيل والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون يعني أنتم تقولون بريم كان يهودي إحنا أول الناس بابراهيم ودول يقولون لا دبريم كان النصران إحنا أولى الناس بابراهيم النصارى يكونوا حاولوا بالناس بإبراهيم وذولوا يقولوا احنا اولي الناس اه اه بإبراهيم طيب هل كانت اليهودية والنصرانية إلا بعد إبراهيم كيف يكون ابراهيم يهوديا ما كان هناك يهودية وكيف يكون النصرانية ما كانت هناك نصرانية يعني عجيب عجيب ولهذا رد الله عز وجل بهذا برد مختصر وما أنزلت التوراه والإنجيل إلا من بعده فكيف يكون إبراهيم على دين سيأتي كيف هذا هذا أبطل الباطل لو كان عندهم عقل لكن هم ما عندهم عقل لهم قلوه لا يتقون بها ولهم عينوه لا يبصرون بها ولهم آذنوا لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم إيه أضل بل هم أضل يحتجون بهذا لهذا لا غروة ان تقول أنا أتبع شيخ الإسلام أو أنا شفعي أو أنا ملكي أو أنا كذا وهؤلاء الائمه رحمهم الله تعالى براءه ممن تعصب لهم براءه لان هؤلاء الائمه جميعهم قرروا اذا صح الحديث فهو مذهب واذا خالف قول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربه بقول عرض الحائط فانت عصبت للشافعي مع وضوح الحق وانت عصبت لمالك مع وضوح الحق فأنت على خلاف ما كان عليه مالك وما كان علي الشافعي انت عدو الشافعي ايها الشافعي انت عدو الشافعي ايها المالكي انت عدو مالك لانك لو كنت فعلا متبعا لمالك ومتبعا للشافعي لا رجعت إلى النص لا رجعت الى النص ولهذا قل بقلب جريء بان كل مساله خالف فيها الشافعي الحق فظهر الحق في خلاف قول الشافعي بظهور الدليل قل هي قول الشافعي لأنه ترك الامه على هذا قال اذا صح الحديث فهو مذهبي يبقى ما مذهب الشافعي ما صح بالحديث حتى ولو كان الشافعي قول على خلاف هذا الحديث اعتبر أنه راجع هذا قوله هذا قوله لأن هؤلاء الأئمة الكبار كانوا على هذه الطريقة كلهم على هذه الطريقة فما ينفعك أن تتعصب للشفيع ايه يعني متقل الشفيع كذا فضائل الشافعي او فضائل مالك او فضائل احمد ما ينفعك هذا الذي ينفعك أن تكون على طريقة الشافعي ومالك وابي حنيفه وطريقة الامام احمد وغير هؤلاء من الايمة العظام لا ينفعك أن تكون تابعا لشيخ الاسلام ولا تابعا للبخار ولا تابعا لهؤلاء إلا إذا كنت على طريقتهم هي طريقه واحدة وإن تفاوتت أو تغيرت الأسماء فهؤلاء ما وجدوا شيئا يروجون به باطلهم إلا أن يوهموا الناس وبعض الناس يا إخواني لا يعطي لنفسه فرصة أن يفكر أو أن يتكلم تعال دفلان هذا كذا آخر خلص عن وطاع ده الحق كذا خلص عن وطاع أنا رأيت أن بنفس بعض الأمور عجيبة والله يا إخوان أذكر واحنا في رمضان جاب واحد بحثا في الاعتكاف فقالوا اعطوا هذا البحث للشيخ يقراه البحث هذا ما عنوانه العمل الجماعي في منظور الإسلام او من منظور الإسلام طبعا هم يقولون يعني بان الشيخ يرد ولا يرى هذا العمل الجماعي الحزب وكذا وكذا المهم يعطوه الشيخ هذا قاب وهذا قرض له الشيخ طالح الفوزان هذا للشيخ يقول الشيخ صاحب الفوزان والشيخ بدباز يلا هذا هو العمل الجماعي في منظور الإسلام طيب وقرّض له كتبه عبدالله السبت وقرّض له الشيخ الفوزان عطوبة بأ عشان بالكلام هذا بدلا ما هو يحارب هذه الحزبيه طبعا نعرف يعني كلام الشيخ الفوزان هو من وغلنا من اشد الناس أشد مشيخنا ثلاثة ممنوع الاقتراب والتصوير الغديان الفوزان الاطرم يعني قد تفيد عند غيرهم بعض الحنان في المناقشه شوية لكن دول بالذات دول بالذات لا يبغض الحزبيون احدا أكثر منه قرأت البحث وش قراته بقى يعني جبت الفيرس وجبت هذه عناوين والله يا إخوان. تعرف مثلا من ضمن العناوين من ضمن عناوين هذا البحث انا تصفحت في عشر دقائق فقط من ضمن العناوين حكم تعدد الجماعات في الامه لا يجوز وصقلنا ديننا على هذا فقلت الاخ خذ هذا قل لهم يضعوا ألف ونصح على حسابي ويزعوا في البلد هذا بحث لهم أم لا عليهم هذا ولكن لكن هم ماذا يريدون هل يغسلونا عن البحث يا أخوان لا هم يعرفوا قويس جدا أن هذا بحث مما يصادم ما هم عليه مصادمة طريحة وتعايز أكتر من هذا العنوان لكن في عمل جماعي مشروع ونحن قبل قلنا لكم أن العمل الجماعي رسك كله ممنوعا في عمل جماعي مشروع العمل اللي يكون تحت انضوائل الدوله وكذا زي انصار السنه الان احنا عندنا كفله ايفان في هذا المسجد وعندنا معاهد علميه وعندنا كذا ونرجع لانصار السنه وامور مكتوبه ومقلب تنطبع ودعاء وكفالات اليس هذا عملا جماعيا منظما لكن ليس تنظيميا انما الدوله سمحت بهذا خلاص فأمور طيب تعال إلى هذا العمل الجماعي لا ما ويش الجماعي هذا العمل الجماعي في دولة السلطان طيب لا إحن ما... لا سلطان وعندنا كذا إنما العمل الجماعي الذي نقصده هو الذي يكون في القدرمات وفي الكهوف التي لا يطلع عليها إلا نحن لا يسمعه أحد إلا نحن هم يعلمون جيدا ان هذا البحث يرد عليهم لكن هم ماذا أرادوا هم أرادوا الغلاف وأرادوا من الغلاف كلمتين العمل الجماعي الشيخ الفوزان فيقول يسلموه خد يا اه اذا الشيخ جامل بحارب فهذا العمل جالي ومين اللي ما دمنا الفوزان خد يقول اخونا واخد البحث حطوا فيه في المكتب ويقول يقول ايه بها ده الشيخ الفوزان بيرى العمل الجماعي اللي احنا عليه وشيخ جامد غلطان وما بيعرفش حاجة ويقولنا بس من المشايق وهؤلاء يردون عليه وكذا وكذا بس ده المطلوب هذا هو المطلوب فكثير من الناس لا يقرأ ولا يبحث ولا يأخذ فرصة بمجرد هذا فاليهود والنصارى رضوا إيه اليهود والنصارى رضوا خير إحنا طبعاً إبراهيم خلاص معروف ابراهيم هذا محل اتفاق عليه السلام بين جميع الناس فنحن نريد أن نوثق الصلة بمن بابراهيم عليه السلام ثم توزع كلام الشيخ الفوزان في قضية الإمامة أكثر من مئة سؤال في قضيه الايمان لكن أقرأ سؤالا وجه لشيخ فقل له يا شيخ الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين ومشايخ رون نقل عنهم أنهم يرون أن العمل هذا لابد منه من اركان الايمان وكذا وكذا ونقل عن شيخ الإسلام هذا الكلام وقالوا لأن العمل الباطن يقتضي لزوما العمل الظاهر وساق السؤال حقيقة أطراف المسألة تعرفوا الجواب ما هو تعرفوا الجواب ما هو مسألة ضخمة يعني في السؤال مسألة ضخمة تعرفوا الجواب ما هو لقد ألفز كتابا في هذا فليراجع ولا أظن صحة نسبة هذا إلى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى طيب يعني ما الدليل ان هذا الشيء لا ينسب الشيخ دي ولا اظن ولا اظن ايه ده احنا النهارده بنجيب المخطوطات ونجيب ودي او تبع مين وده تبع فلان وهذه اللفظة هنكرأ في الصلاح مسلم دلوقتي قال فلان حددنا وقال فلان اخبرنا ده دين ما حددنا واخبرنا عند الجميع واحد احنا ما في فرق ان جاءت التحمل لكن لا دقة هنشوف دلوقتي هنشوف دلوقتي دقة مسلم رحمه الله تعالى طب انا اقول هذا لا اظن يصح اقول لك كمان لا يصح له مثلا لو عن شيخ العليا قال تيت تيت الشيخ فوزان كيك كيك اعد شكل المساله كذا كذا كذا كذا زي ما نقل عن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فانه يورد من شرط الكمال ونحن قلنا فعلا ورد عن شيخنا شرط كمال لكن ورد عن شيخنا شرط كمال يقصد احاد العمل يقصده افراد العمل فالصوم كمال وزكاتك كمال وحج كمال وجاد كمال وبر كمال لكن أن يترك العمل كله يرى الشيخ كفراً دليل ذلك تعالى يوم على فترة الشيخ هيك الوردة بجرت الجزيرة بتاريخ وراقمه وكذا قيل يا شيخ الذين لا يرون كفر تارك الصلاة هل يكون العمل عندهم الذين لا يرون كفر تارك الصلاة هل يكون العمل عندهم يعني شرط كمال قال الشيخ لا لا لا العمل عند الجميع شرط صح هكذا عبر الشيخ يعني بتعبيره العمل عنده ولا يتصور ان يكون أي انسان عنده ايمان ولا يعمل يبقى احنا وجهنا كلام الشيخ اثنين قلنا بأن مقصد الشيخ كذا ثلاثه جبنا فتوى الشيخ إنما ما ينفعش اقول ايه ولا اظن هذا الصح عجيب والله يا اخوان تلفيقات عجيبه جدا تلفيقات عجيبه جدا بل العكس كمان ارى سؤال في الحاكميه معلش لأن كما يقول نحن قواعد الباطل واحده سؤال في الحاكمية فكان الجواب بكلام الشيخ ابن ابراهيم ماشي طيب الشيخ ابن ابراهيم كما لو كلام هنا رجع عن كلام بلاش رجع عن كلام معلوم كلام ائمه السنة في التفاسير كلها ومن بعدهم وإلى الآن وذكر في السؤال أيضا إن الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ العدامين وقعوا على فتوى هذا يوقع سين والآخر على أنه لابد من الاستحلال في هذا ليس شرط الاستحلال ليس مجرد الحكم يكفر طب فماذا كان الجواز زي ما سألك اللي ما نشوف ولا أصح هذا عن ينسم ابن باز ولا صح هذا ولا, ولا أظن أن هذا صح ابن باز تعال هنا برضو بل هذا الكلام قاله شوف بل هذا الكلام قاله ابن إبراهيم رحمه الله والذي وافق فيه شوف بقى والذي وافق فيه آه غالبية أهل العلم بل وافق فيه الإجماع كمان إجماع يعني شوف النظام موافق بس غالب العلم خلاص ده إجماع إجماع إجماع لإيه اجمع لي، فنسبة الأقوال إلى من يقبل معروفة، ولا يكون مثلاً قصد رؤس الحق ولا معرفة الحق، ولذلك قد يكون الحق في الصفحة لي، فتظهرك هذه الصفحة وتدبل صفحة أخرى لما تحتوي من كمال من كلام مجمل. إيه مجمل ابن باز إذا شرط كماله ابن باز لا أصرت صاحين. طيب خذ الكلام, الكلام من هنا وهناك ووافق بين الكلام ومقصوده كده لا ننقل بس ديك ليه لانك انت مش هتقرا ولو قرأت انت مش عارف ولما انا بديك الكتاب اصلا انا بديك الكتاب بانطباعي اقول خد اهو هذا الكلام او كلام ابن باز سيدي ان العمى الصف الكلام وفيه الرد على فلان وفلان وفلان, وفلان. انت خلاص انت بتاخدش انت بتسمع بس ابن باز اه خلاص الحمد لله طيب ابن باذ قال ايه طيب ابن عبامين ولو قال ابن باز بن عثيمين احنا لسنا متبعين ابن باز بن عثيمين اتباع المعصومين ابدا حتى ولو قال احنا احنا بس من باب التنزل لكن حتى ولو قال ابن باز فيعرض كلام ابن باز كلام الشافعي كلام الصديق على الكتاب والسنه توافق في فيه الحق اخذ وكذا فانظر الى هؤلاء امه اليهود امه مش فرقه النصارى ومع ذلك انظر إلى ما تعمق بهم أمروا في غاية العجب في غاية العجب كما كان غاية العجب أن يؤليه عيسى لأنه كان من أب من, من أم بلا أب ويصرون على ذلك فغاية العجب أيضا أن يقولوا إني برم كان يهوديا أو إني برم كان نصرانيا فيرد عليهم الرب سبحانه وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد لكن دعونا من هذا حتى وماذا لو كنتم أدباع إبراهيم وماذا لو, ك... لو, ك... لو كان إبراهيم على يعني لو صح أن إبراهيم عليه السلام صحت نسبتكم إليه فإن إبراهيم جاء بالحق فلنتم الآن أدباع ما قال إبراهيم تمه إحنا كلنا الآن سبع للنبي صلى الله عليه وسلم لأمة لكن هناك من يضل ضلالا بعيدا وابتأل عن هديه صلى الله عليه وسلم فلا يكون مع النبي إن أناسا يحال بينهم وبين النبي في أرض المحشر فيقالوا لا تدري ماذا أحدثوا بعد وهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ايه يعني إحنا أمة النبي طيب أمة النبي يشفع لك أنا فقط أبدا تعال يا فاطمه العمه تعال يا صاطمة الابنه تعال يا عباس العم دائما فرست المضرن عنك من الله شيء انا ما أغنى عنك من شيء عملك هو الذي ينفع لا تقول أنا تبع النبي ولا انا عم النبي ولا انا كذا عملك هو الذي ينفع ايه يعني لو أنا تلميذ عند الشفعي مئة سنة هذا لا يشفع لي وليهذا تجد بعض الشباب دلوقتي يرتد يا أخواني على مسألة مهمة جدا على مسألة من هو يقول لك إيه أنا من طلبة الشيخ فلان اهم حاجة عنده الهيئس من طلبة مين وماذا لو كنت من طلبة ابن باز اصل ومن طلبة الشافع نفسه ومن طلبة عمر بن الخطار ان على طريقة عمر على طريقة ابن باز على طريقة نجسي واي يعني لما تجلس ما هو الله ابن قبيض ويجلس بين هذه النبي اي يعني تنميزي في النبي فيمرر نفاق الله انه كان تنميزي النبي أعد عندي النبي ويصلي ورا النبي انت ما صليت ورا النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما يشفع الإنسان إلا إيه إلا سير على الحق ولهذا قال سبحانه وتعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمن مع أننا لم نعيش في عصر إبراهيم ولم نتلمذ على يدي إبراهيم عليه السلام مباشرة ولكننا أسباع إبراهيم عليه السلام نحن طلابه وتلامذته لان نبينا اوحي إليه ثم تموحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيف فنحن نتبع للنبي صلى الله عليه وسلم نتبع ملة ابراهيم ايه حنيفا اولئك الذين هدى الله فبيعوا داه مش باسمائهم فبيعوا داه مقتدع لان المنهج اعظم من الشخص يا اخوان ولهذا حتى الانبياء لا يشفع لهم ان انحرفوا عن المنهج وليسوا من خريطين ان شاء الله معصومون لكن قواعد الحق توضع حتى على النبوة حينما يقول الله سبحانه وتعالى ولقد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت راح بطرنا عام هو مش هيوش لكن ده قعد حق محطوص لو أشرك النبي لحرط عام هو لن يشرك لكن ده حق الحق قعد الحق يعضع الحق النباط يعني معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ينزل عليه هذه القعدة ينزل عليها هذه القعدة فلو أشرك ولم يشرك حالة عن أولئك الذين هداهم الله فبيهدونه ولو أشركوا لحبطوا عنهم ما كانوا يعملون جميع الأنبياء لو أشركوا لحبطوا عنهم ما كانوا يعملون قعدة حق مش تقول لي بقى أنا الشيخ فلان ويعني يعني الشيخ فلان طيب استفدت من الشيخ فلان كان طلاب يجلسوا عند الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وطلعوا كفروا وردوا منهجه جملة وتفصيل بل قد ألفوا كتبا ووضع شرات في الشيخ ابن باز وسيرة نسيم الحجاز في سيرة ابن باز ويطلع الصبح يرد عليه ايه يعني على ما يشعر للإنسان هذا لا يكون تبع إبراهيم عليه السلام ولا تبع محمد صلى الله عليه وسلم ولا هذا الجماعة اللي بيجيبوا بتاع العريض الكبيرة دي يقعد يليفت بتاع من فوقي دي سبعة متر فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن الحسين ابن الحسين اذا كان الحسين نفسه معروض على كتاب والسنه ما وافق في كتاب والسنه نقبل ما قال في نرد حتى الحسين وحتى جد الحسين صلى الله عليه وسلم ايضا ما شاء الى الحق ولا بلغ الى الحق وعاتبه القران عاف الله عن كلمه اذنت ترى ما كان لنبينا ان يكون له اصلح حتى يتخذ في الارض لو أمرت لسائك الحجاب يا رسول الله ما زلت لسائك بالحجاب لو اتخذت المقام إبراهيم المصلى اتخذوا مقام إبراهيم المصلى ليه قواعد حق لكنها للأسف الشديد تزول حتى عند بعض من ينتسب إلى الدعوة السلفية ويقر الدعوة السلفية نعم كل دي على علو الرأس بس ما تجيش يا شيخ ده ما عاد شيخ ليه شيخ الشافعي ولا مالك ولا أحمد لو كان كذلك لا يرى فيه ايضا ما قرره الشافعي فإن اولى الناس بأهل بالحق من كان تابعا للحق لهذا إحنا اولى الناس بإبراهيم نحن اولى الناس بموسى اليس النبي يقرر هذا بلى قال النبي ماذا نحن اولى بموسى منكم ونحن اولى بعيسى من صار ونحن اولى بنوح من قوم ونحن أولى بكل نبي من قومه، لأننا أهل حق. إن أول الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا. شوف جينا معاه النبي والذين آمنوا، لأننا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فقواعد الحق واحده ولهذا القرآن يجل هذا. فلا بد نقرأ القرآن يا اخوان بقلوبنا ما نقرأ بل فقط. لا بد نقرأ القرآن بقلوبنا وأفضل كتاب. يعنى به طالب العلم القران ولذا كان شيخنا بن رحمه الله تعالى رحمه المساء كان يسال عن ما الكتب التي تنصح بها طالب العلم عند بدئه للطلب فكان يقول رحمه الله تعالى اول كتاب انصح به كتاب الله تعالى اول كتاب احفظ واعلم وافهم شوف دي قواعد حق اوع تقول ده كلام ده كان عند اليهود والنصارى والله لو كان الكلام هذا مربي اليهود والنصارى وخلاص ما ذكر الله في كتابه والله بفوليه وكل ما قص عليك من انبائي الرسل ما نثبت به ثوابا لان القضيه واحده عند نوح وعند محمد بن عبد الله صلى الله عليهما وسلم واحد القضيه واحدة لدى جميع الأنبياء ولهذا الطريق واحد والمعالم واحدة والعاقبة واضحة والمعارضه المعاندة واضحة بيننا ما عليك فقط إلا أنك انت تمشي في طريق سلك من قبلك بس ولهذا يقول ربنا وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول فعلا يا الله يا إخوان كيف الإنسان يضل ومع الكتاب والسنة ما أدري ما أدري يعني كيف الإنسان يضل ومع الكتاب والسنة نعم نكتفي بهذا القدر